ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصراً عزيزاً هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليماً حكيماً ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويكفر عنهم سيئاتهم, ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما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 نصيرا ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكره إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكذ فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله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 لا اعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما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 فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الْأَعْرَابِ ستدعون إِلَى قَوْمٍ أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يُسْلِمُونَ يسلمون تُطِيعُوا تطيعوا يؤتكم الله أجرا حَسَنًا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 لفضيله الله محمد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 لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام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 الله ورضوانا سِمَاهُمْ في وجوهِهم من أثر السجود ذلك مثَلُهم في التوراة